بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة آفظة رافعة إذا وجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكان اباء امم بدا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه فيما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه فيما اصحاب المشامه وَالسَّابِقُونَ السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من على سعر مومونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلجون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يخدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحونعين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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مموعة وفوش مرحوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا أترابا بأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وضب ممن يحيوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا نصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون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 دقون. فمالئون منها البطول فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نجلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن القالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين على يُبَدِّلُ أَمْثَالَكُمْ وَيُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ قمت زرعونه ام نحن دارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون اننا لم بل نحن محكمون هفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكون أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُوقِدُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأَنْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا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 كم لا بصون فلولا ان كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فامما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 وأما إن كان من المكذبين الضالين فنجل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين